و أقوم من طيبات وفضلناهم على تفريغ من قُلْنَا تَبَارَكَ رَبِّي لَا يَمُوتُ وَلَا يَحْيَى يَوْمَ نُقُولُ فَمَنْ ban كِتَابَهُ kita baggo biya mi koro na kita na ubula la mu أن a pin bago bi mi gi paula موسیقی <تصفيق> <تصفيق> وَإِن كَانَ لَيَثْمُنَ كَأَنَّ الَّذِي وَإِذَا waida lat ta ka du ka بالعربات ووضع الفل تَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّهِ يَلْبَثُ خلافك إلا قنيلا سنة من قد أول أقم meuwalata li duloke cha الليل la bata de follow a مخرج صدق mo koa di kudeko wadi وجعل لي أقول جاء الخف وذا غفنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ كِتَابٌ Why if I Quan sinaala nadذبا na دید ولک بی علینا او کی auprès la ini وَلَقَدْ صَرُوا بْمَالِ وقالوا لن نؤمن لك حتى تجور لنا من الأرض والبر أو تكون لك جنة تا oh, و ما لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ لنزل قل كفى <تصفيق> بالله ما يضل فلا تجد رجبا ولا أمد دونه ونخش يوم القيامة. There,